بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما اs مَتَهُ عَلَيْكَ وَيَزْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الصِّدِّيقِينَ الْمُؤْمِنِينَ مَن ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۚ وسأت مصيرا ولله جنود السماوات ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فَإِنَّ مَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِهِ فَسَيُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ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 قلوبكم وظناتٌ وظناتٌ ظن السوء وكنتم قوما بوراء ومن لم يؤمن وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ فسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانَنَا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 Why may you إذ يبايعونك تحت الشجرات فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم, وأثابهم فتحا قريبا وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغارب كثيرة تأخذونها, تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي تكون آية للمؤمنين ويهديكم ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان وَلَوْ قَاتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّهُ الأجبار, الْأَجْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ ولا تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببقن مكة ببقن مكة من بعد أن أفركم عليه وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِيَةَ مَعْكُوفَنَأَيِّ يَبْنُ غَمَّحِ الَّهِ وَلَوْلاَ فتصيبكم منهم عروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعلتهم عليه وعلى الرسل وعلى المؤمنين وألزمهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علما لقري صدق الله رسوله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء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 ك في التوراة و مثالهم في الإنجيل كزرع نخل جشطه فازره فازره فاستول على سوقه